والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وَإرصادًا لِمَن حارَبَ الله وَورسُولهُ منِن قبل وَلا يَحْلِفُ إن أرَدن إَّا الحُسنَ واللههُ يشهد إهُ لكذبون لا تقومُ فيهِ أبدا لمسجد أُسِس على التقوى منِن أََّ يَوممِ أَح أن تقومَ فيِي فهِ ررجالوي يحبونَ أي تَطَهَر والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه, أم من أسس بنيانه على شفاجر في انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 الأامِرون بالمعروف وََّهُ عن المكر والحافظونَ نحدود الله وَبشرر المُؤمننين ما كان للنبي والَّذين آمنوا أي يستَفرِ للمشركين وَلو كانؤ قرب وَلو كان ل قرب بعد ما تبنَ لهم أنم أأَصحاب الجحيم.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 لولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم اذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا ايها الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلاظه واعلموا أن الله مع المتقين وإذا مَا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وَهُمْ يستبشرون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 وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ هل يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ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 إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شَفِيعٍ إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون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 فلما كشفنا عَنْهُ ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون مِن قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا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 دع الله مخلصين لودينين لاإن أن جييتنا من هذه لا أن جييتنا من هذه لنكون من